قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران تهب ريح الشمال في يوم الجمعة على أهل الجنة في سوق الجمعة فيرجع الرجل لأهله في خيمة من لؤلؤة مجوفة فتستقبله الحوراء فتحمله على فخدها وتسقيه العسل بكأس الفضة من يدها ثم تمسح فمه بفمها ثم تقول يا ولي الله يا ولي الله وعسة ربي ما رأيت في الجنة أجمل منك قب فيقول وأنت والله وأنت والله ما رأيت في الجنة أجمل منك قب يسطع نور في الجنة يسطع نور في الجنة فرفع رؤوسهم فإذا هو من ثغر حورا ضحكت في وجه زوجها يا الله يا الله فإذا به من ثغر حورا ضحكت في وجه زوجها بسم الله الرحمن الرحيم يصبح موقع الكرام أن يقدم لكم هذه المادة وأما أنت أيتها المؤمنة فأبشري فأبشري فوالله إن لك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر المؤمنة في الجنة هي أحلى وأبها من كل حور الجنة ألم تسمعي صفاتهم ألم تتأملي خلقهن وخلقهن تالله إنك لا أجمل منهن إن كنت من أهل الجنة أسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة جاء في الحديث إن الحور يغنين بأحسن أصوات ما سمعها أحد بعد. تقول عائشة إن الحور العين إذا قلنا هذه المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا نحن المصليات وما صليتن نحن الصائمات وما صمت نحن المتوضئات وما توضأتن نحن المتصدقات وما تصدقت قالت عائشة فغلبنهن فغلبنهن المؤمنات الصادقات المخلصات الصائمات القائمات لهن في الجنة ما تشتهي نفوسهن أزواجهن في الجنة بلغوا من الجمال غايته رجال الجنة يدخلون الجنة أول ما يدخلون مجردين عن اللباس مردا ليس لهم لحى عيونهم مكحنة فما بالكن يا نساء بأزواجكن في الجنة وهم الذين لم يخلقهم الله بصورة دنيوية لا بل خلقهم بصورة لا ينبغي أن تكون إلا في جنة لا تعرف إلا الجمال أزواج الجنة في خلق أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء كما جاء عند مسلم في صحيحه رجال الجنة نور من نور وجوههم كالقمر ليلة البدر تضيء أشتادهم بالنور كأطوأ كوكب دري في السماء هذه صفات أسواج كن يا نساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كما هو في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول جمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر اللهم إنا نسأل من فضلك والتي تليها على أطوأ كوكب دري في السماء ويخرج مسلم كذلك في صحيحه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحت في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم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 وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا والمرأة في الجنة إن تمنت زوجها وأرادت فليس لها إلا زوج واحد ولكنه يعطى قوة مئة فلا يكل منها ولا تملهي منه ولا تطمح لغيره أبدا ولا تغار عليه من باقي زوجاته فقد قال الله جل في علاه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين في الجنة لتأتيهم رأة تضرب على من بيه فينظر وجهه في خدها أصفى من الملآة وإن أدق لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها من أمتي؟ من أمتي؟ فتقول أنا المزيد أنا المزيد وإنه لا يكون عليها سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان فينفذها بصره حتى يرى مخ من وراء ذلك وإن عليهم التيجان اللهم ألبسني وإخواني هذه التيجان اللهم آمين يا رب العالمين وإن عليهم التيجان وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب عبد الله هل اشتقت؟ عبد الله هل اشتقت؟ هل اشتقت لهذا كله؟ هل اشتقت ماذا قدمت لأجله؟ ماذا قدمت لأجلهم هل ادخرت شيئا من مهورهن؟ اعلم يا رعاك الله أن لكل شيء ثمنا ولكل حسناء مهر مهر الحور هو أن تحوز على محبة الله تعالى بفعل أوامره واشتناب نواهيه والتقرب له تعالى بما يحب من نوافل العبادة فضلا عن فرائضها ففي الحديث الذي يخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب اللهم اجعلنا من أوليائك أجمعين من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب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 وبصره الذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعذني لا أعيدنه فاللهم إن نسألك من فضلك يا رب العالمين ومن أعظم ما تتقرب به إلى الله تعالى أن تراقبه جل جلاله في علانيتك وسرك في قولك وفعلك ألم تسمع قول الله من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم جئنا مزيد وقد عرفت المزيد فاعمد يا اخي للمزيد قدمت لكم هذه الماده من موقع شبكة ملامح